بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا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 فسيوغضون إليك رؤسهم ويقولون متاهو قل عساي يكون قريبا قل عساي يكون قريبا يوما يدعوك فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قَلِيلًا